بركات بارك حالكم طيبين أنا أي معك الحال طيب. الله يبارك الحمد لله الله طعم موجودين, موجودين اي موجودين الحمد لله شيخ ينتظرونك الله يحفظك بس انا أبدا أنا بعطيك كلمة فوقي الساعة إن شاء الله لأني أنا في الباب عن معاناة مرتبطة ما كان في نوع بس إذا عرفت الله يحفظك نقر عليك صيغه السؤال إذا كان تتفضل يعني تبون سؤال ثم أجيب عليه وهو نفس اللي أذا أنت بتتكلم عليه وإذا بغيت تتكلم أنت على شيء معين الله يحفظك عدا لا بغيت إيش الموضوع أنا فتصف. والله السؤال الله يحفظك بسم الله الرحمن الرحيم تتميز منطقة الغرب في بلادنا بانتشار مظاهر الشرك بمختلف أنواعه أعني الشرك الأكبر ناهيك عن غيره ونود من فضي فضيلتكم أن تعد الحاضرين معنا في هذا المجلس ومن يستمع إليك عبر وسائل الاتصال بواجبهم إزاء هذه المظاهر من دعوة إلى محاربة الشرك وتحسيس جميع الناس بالخطر الجسيم الذي نحن فيه شكر الله لفضيلتكم وقتطاع هذه الفرصة من وقتكم العزيز وجزاكم الله خير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 يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل النجره والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويقصد لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدا صلى الله عليه وسلم وشر لنور ذاتها وكل محددة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار أيها الأحبة إن الله سبحانه وتعالى يبين أنه لم يخلق الخلق إلا من اجل أن يوشدوه وان يفيدوه بالعبادة وأن لا يشركوا به شيئا قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والله سبحانه وتعالى بيه. أنه لم يخلق الخلق إلا من أجل عبادته. وقول إلا ليعبدون، أي ليفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذا هو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو توحيد الأربعة لأن توحيد الأربعة اخبر سبحانه وتعالى عند قوله ولئن سالتهم من خلقهم يقولون الله لأن يتقون. وقال تعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا خلقهم العليم. فالله سبحانه وتعالى بين انه انما خلق الخلق واوجدهم من اجل توحيده عز وجل وافراده في العباده لانه هو الذي خلقهم قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلت لكم الفراشه والسماء بناها والله عز وجل بين انه هو الرب وهو الخالق ولذلك لا بد ان يطلب هو سبحانه وتعالى بالعباده إذا فتبين ان الله لم يخلق الخلق إلا من, التو... الا من اجل توحيده وعبادته والله سبحانه وتعالى بين انه ما ارسل الرسل الا من اجل ان يدعو الى إفراده بالعباده وتوحيده فبينه ما مره ارسل الى قومه إلا قال فاعبدوا الله ما لكم منه من لاعمله وقال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا انعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الله واجتنبوا الطاغوت لانهم كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى مع غيره. فارسل الرسل من اجل ان يبلغ الناس ما خلق من اجله وهو التوحيد وارسل من اجل توحيده وعبادته وارسل الرسل من اجل ان يدعوهم الى عباده الله والى توحيده وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وعبد الله ولا شيئا وشيئا هنا نكره في السياق الذي فتفيد العموم أي كل شيء لا يترك مع الله لا ملك مقرب ولا رسول مرسل ولا حجر ولا شجر ولا شمس ولا تواتب ولا قبر ولا غيرها ولذلك قلت أن عيسى عليه السلام أن عيسى عليه السلام تجد ان قومه أن وجعله هو أمه إلى مع الله سبحانه وتعالى فأخذوا بالاضافه إلى قوله الى انه ابن الله هو الله كذلك صرفه له أنواع العبادات فيصرف له الاستغفار وصرف له الدعاء وصرف له الاستغاثة وصرف له طلب العفو والغفران وغير ذلك وهذا لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى وحده إذا تبين ايها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى خلق خلق لتوحيده وأرطل الرسل للدعوة إلى توحيد سبحانه وتعالى ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم والرسل يجلس, يجلس الرسول في قومه عاكمين عديده ويدعوه من التوحيد فإذا وحد الله بعد ذلك يخبرهم ببقية شرائع الإسلام ويضيح أن الرب الذي وحدتموه سنوه أضرب عليكم صلاة وقياما وزكاه وحرم عليكم امورا وحللتكم امورا لانه لا تنفع عن صراطهم ولا قرار ولا زكاههم ولا, ولا جهاد ونشرك بالله قال تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك فالعمل كله يحبط مع الشرك الاكبر لماذا لان من شرط قبول العمل ان يكون الرجل مسلم وهذا ليس بمسلم ولذلك لو أن الكافر اليهودي والنصراني صلى وقام وزكى واراد الحج فان هذا كله لا ينفعه الا اذا دخل الاسلام وكذلك المشرك لا ينفعه أعمال كلها الا اذا لم يوحدوا الا دخل الاسلام فلذلك صلى الله عليه وسلم عندما ارسل محارب بن جبل الى اليمن قال انك تقدم على قومك لكتاب فتكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله وفي دواء شهاده ان لا اله الا الله فإذا معملت بحقك الله سبحانه وتعالى هم ماذا ذلك أي وحد فإذا وحدوا أسلموا واذا أسلموا حتموا الشرق الذي بعده تذكروا من الاحكام أسرق قال فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم ان الله فرض عليهم فمسة هواتف يوم من الهلسة. لم يقل له اجعوا من الصلاة واخذرهم في الصلاة وإنما قال بداية للتوفيق لأن الله تعالى يقول لها ان يتغسل فضل يقول تعالى: اتحاكم الله لا يتغسل ويخفر ما دون ذلك بما يشاء ومجرد ذلك الله ينفضل بعيده بعيدة وحدث عند يستلم عندنا أرسل عالو ابن عندما نفذ على حي فقال أرسله فقال فإذا أتيت أينهم فأدعوهم إلى الإسلام يدعو إلى الإسلام فأول ما يدعو من الإسلام من يسفل والإسلام هو الإسلام لله سبحانه وتعالى ومع بيها بنا الله سبحانه وتعالى فإذا لا بد أن تتين المواط هذا الأمر ولا بد أن يحرم أنه خطر الشرك وأنه لن يتمثل احتفظنا حمله وأن الشرك لا يبدو أنه عمل وأنه رجل أمشي إسلام يترد دخلوا إلى الشرك إذا قاد عليه وأنه يقضوا على لا لا لكن المشكلة أن هناك هناك يلبسون على الناس ويظهرون لهم أن الشركة أنه قوضة لله عز وجل وان هذا من باب شفاعه الاولياء وهذا هو حجم ما كان يذكره كفار الطريش عندما بيّن انهم يدخلون هذه الأخلام شفعات عند الله فهم كيف استفادوا الشفاء عند الله؟ يكون هذه الأسلام شفاء عند الله فقد يصربون لها العبادة والسفود والدعاء والاستغاثه والنذر والدبش الان يفعلون نفس الشيء يقولون فقد الضريق الفلاني هو شفيع لنا عند الله ثم قد يصربون له الدعاء والذبح والنذر والتمسخ والتدرك والاستغاثه والحيث فهم طرفوا العبادات التي تفينها لهذا الذي يقولون شديد. شبيح فإذا كان هذا شبيح لكم قولوا اللهم شفعوا بنا وانت في المشكلة ولا سألتوا ما تبعوا هذا أنتم تقولون ان هذا جميعكم ثم تاتون اليه بانواع العبادات لما لا تكون إلا لله ثم تقولون يريد ان يكون لنا شبيئا فتصرف هذه العبادات هذا هو عينه ما كان هذا حين ما كانت الكبر ضري وعلم الانسان ان صار ستقول وقال فابدع على تراني دعاء التوحيد ان يكون بين من الحجج والبراهين والبينات ما يمنع الطرف الاخر وعن يدك ويثم النظر في بطء التوحيد وكشف الشبهات وشبهاتها للشرك وشبهاتها للتصوف وشكلا كينيا في كتاب الردع الاخلاقي والردع للبكري وغيرها من الكتب ترى شبهه هؤلاء كلها تم فندها شبهه شبهه واشد الزمح عن الشبهات ذكر في كتاب كشف الشبهات شبهه هؤلاء ولا جيدة. شروف جيدة، الشيخ بن عدن الله شروح الشيخ بن الله وشروف وشيخ بن وشروف وغير إذن الله على راني في طرفة أن بالأدلة على شبه وما هو التبرك وغير ذلك يكون لديهم علم وحجه وبرهان ثم بعد ذلك عليهم أن يغيروا الناس فقط في ويقولوا الناس انتم عندما تطعون في هذا الشرك فانكم تشركون وتكفرون لكن ما يضركم لو حدث الله عز وجل وهنا قضيه مهمه لنا اريد ان انبذل اليها قضيه مهمه جدا اما بعض الناس قد يترك الشرك طاهرا أمانة قبل إذا كان ولده وقد الكذب او ان ابناءه تدينوا واصبحوا سلبيين بعض هذا يترك ذبحا كان يتبخر لغير الله او يترك زياره كان يدعوها لولي سلوم او نذرا ولكن قلبه ما زال معلقا وخائفا وهذا يجب التنقل لك لان الناس امور تعالميات فلا بد على طرفه العلم ان يكثروا من هذا الامور حتى يظنونه أنهم قد قد تاعموا في أن يخرج على الأمر الشرك والخوف من غير الله من قلوب الأمناس وإستاجنا مداومة وإن وعنكم بيه من قبل الشفرة لترك هذا النظر وإنه لا حتى من قلبك حتى في قلبك لا تترك وهذا أمر الثاني وإذا أقول لكم شيئا وأنتم إخوة وأعزة وأحسن هذه الأمر مدافرة كلكم نحشى وحن جتماعين أننا يجب أن نعرض هذه الدعوة دعوة التوفيق ب... ب... برحمة وبالشفقة أن رحمة من الله للكلام ولو كنت أطبع غليظ القلب لن تطبع الحب أن نعرضها لهم بشفقة وبرحمة وبشكمة وبأخلاف حكمة وبدون ثباثة أنت تبع الناس أتيت تبع الناس أتيت تبع الناس أنت لابت طاضي أنت لابت شعاف وحالاً قد تكون الإسلامية مشركا لكي تسكن به حتى الله كلنا قرآن عن التوحيد إلى الله والدعوات الباطلة منتشرة أنت ذاك تدعم صبر محمد صلى الله كيف أيام الله كيف كان ويتحمل والصدمه والصدية وغيره من الملقون عليه الحجار حتى في النظرين الشيء صلى الله عليه وسلم كيف كان يترقى الوفود وكفار قريش يفرقون حلف ولا, ولا كيف كان يعني انظر إلى سيرة من الله سلم في العهد المكي سيرة في من ثلاث العهد المكي كيف كان السلم يستغل الفرص لهداية الناس عندما زار اليهودي وهو دعائر الاسلام وقال كيف أن الحلم كان يشتغل الظرف عندما تأتيها الوفود ايام المدينة النبوية يقول شخص نظرا ان الناب ماشاء الله الرشيط يقول لا دعتنا ردة وقول ما شاء الله وحده كيف كان الحلم يعني بخلقه الحسن وهو سيد الأولين وناصرين وهو كبقرة تعالى عنه أن على خلق عظيم كيف كانت اخلاقه مع اهدائي ومع اخار كيف كان تعالوا بالدعوة لا بدا نعم هذا عما يأتيني شخص يصبح مدى نهى التوفيق ثم يتعامل مع الناس أنكم أهل كفر وشرك ويمدونهم لا يتعجب ما تقول لك شيء لا تقول لنا داعية لا تقول لنا داعية الداعية هو الذي يدعو المخافر والذي يدعو الامر سواء كان هذا الاخر كافرا يهوديا مسرانيا او مشركا او مفتريا او عاصيا مرتكبا للكبائر هذا هو الدرع ولذلك هذا الداعي الذي يدعو الاخر اضطياجتهم الدكتور الدراسي الى نصوف قوانين اجل التجارب لأنك إذا رأيتم الثلاثة الأخرين فازموا في السبب والموحظة وقال تعالى ذوية الخطراء هدى يأتنهم يحسن لا تأتي لشخص أنت مشرك أنت كافر أنت كافر أنت مشركون أنت مذنبون وتقولوا فلتقول من أن يفتركوا معهم عليهم لكي يتدهم بالدين بإنسان قول أنكم تخبرون الله وتخبرون الرسول ولكن هذا البيعي لا يسبق بالله ولا رسول الله فتكون تتبعون الله قول الله يقول من ويقول ويقول من, من كان تدخل في فلذلك اذا اقمتم أنتم،, انتم في موطن الدعوه في أنت منصف المقضاء حتى تقول الله حاله علي فلان وهو يقع الأمر الشركيا وهو قيم عليه الحد وهو تطيبه دلالا وأضيّن أن هذا الشرك ثم قيم عليه الحد أنت ما عندك هذا الأمر هذا الأمر ليس عندك ولا هو موجود عندك ولا هو موجود في عندك كم أشهر الله إذا بدتال أنت تدرم يعني نوع عليه السلام عند مجلس يقوم من أل سنة لخمسين عاما فكرة وفكرة القضية أنه يقول لهم أنكم تركوا في عدرون ولا هجركم هذا اليوم ما حد يقول على السلام ويمشي تركوا اليوم راح ناجد إلى 950 عام لكن يصل إلى 950 عام يصلون لهم بالدعوة ويعلن لهم ليلا ونفارا وسرا وعونا ويصل إلى 950 عام بهم إن أنت عام هو ويدعو الله ان يهديهم تحقيق واحد، التوحيد هي دعوة نبي والبسط التوحيد مؤيدة وتدعى في التوحيد حجة وضافة قبله الله ولكن يحتاج ان يكون عنده علم وان يكون عنده حلم وان يكون عنده اخلاق وان يكون عنده حكمه وان يكون عنده دعوة بالموعظة حسنك كما ذكر الله عزيز انت تقول على سلم. انا من اهل التوحيد انا ثمثل في الكتاب والسنه هذا هو ما يقول واحد يوم ادعي لك بالشكل بالشكر هذا حسن لماذا لا تبعب بالموعظة حسنك ترحم الناس اذا رحمنا الناس يجبنا الناس وفيأتي الناس افواجه هذه الدعوة لكن اذا انت تقول يا مشرك يا كذا يا وفني يا كذا يا كذا انت تقول لك خلاص انت قلت هكذا اتو فيذا فانتم النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ملك الجبال وقال ان الله ارسله ليامروا ان, أن عليه عليكم الاخشاب من النكه قال لا لعله يخرج من افراد من يقول لا اله الا الله اي جاءوا عن حبان. عن, حبان. عن حبان. في حبان. في من لم لم يدفع عليهم الثمن. ماذا شقيت؟ أجباني عليهما. ماذا حصل عندنا؟ عند دار الثمر. بعد تمان سنوات ونصفهم حتى المدينة. إلى المدينة. قد فعل؟ والثقيل الثاني عثم بتحمل إلى من يقول العائلة هاي المرة. عند تفرع إلى كثرة من صلوا. عند لله. انت تفرع اذا كثر من والثالث. وهذا من المؤلمين عملت حتى لو ترحل لأنني جبابك الخير هذا الذي وشعك بسببك كل عمل أصطاشا كل عمل أصطاشا الذي في بسبب التوحيد هذا الذي قرأ الغازح حتى لو ترحل تحلمتها إياه لا هذا الذي كلما قرأ لأزبك حتى لو لأن العزف بالمهاجم لأنه في شيء في طلبه يريد أن يتخلص كله يمشي يعني يعلم أن تبعات الدعوة كثيرة وأن تبعات الدعوة حميلة لأن كوني أكي الناس يقول أنتم على شرك وأنا بادت في بيتي ما يجب أن الشيء ولكن عندما أتحملهم وأخبر وأجبوا وأوجادهم بذلك أخسن وأمشخهم وحفظوا بذلك هذا يريد صبر ويريد تحمل الأداء وكما فعله رسوله ما تحمل الأداء وكما فعله رسوله ما تحمل الأداء وكما فعل رسوله سعيد خمسين عاماً تحمل الأداء فبعض الناس يريد أن يمين المشكلة يمشي يقول كل من في قلبه تترسى واحدة ورحلة بلدين لا نقل يا أخي فكرة الله خير إذا أنت تريد أن, أن تنكر هذا منك ننكره ولكنك لا على أخوان الأصدرين من الدعاء هذا في, في, والناس في يا خط وكرة تتقبل الحق ولكن اهم شيء من الذي عرض الحق اما اذا عرضت الحق بالجليل والحجه والبرهان والحكمه والمعظم الحسنه وعملت كل ما دلت عليه الادله الشرعيه في طريقه الدعوه ثم بعد ذلك لم يهتدي هذا الشخص كذلك قوله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من الآن تقول إن هذرها لثمت أما أنك لا تبقل سببا ولا تفضل على مدعوين ولا تتحمل الناس ولا تقطع على مدعامهم ثم دعنا أنت تتذكر تقول تعالى إنك لا تهدي من أحضرت ولكن الله لماذا لا تتقود تعالى وأنك لا تهدي رصرات المستقيم لماذا لا تقود رفينة بشكل ومدغسنة لماذا لا تتذكر على السلام دراس وخمسين عام في قوم يدعوهم لماذا ذكروا سنة حزيز السلام عشر عاماً قومه؟ وحفشوا وغير وغير وغير فيها الرسل خبض من الجمع بينها دلة وحملكم دليل على وجهك العمور مبارك بكم وما شيء ولا أعلم هذا الجوز الله الحمد. ولا أحيطني يريد علماء من الجدالة وطلاب علم من الجذاب ومشايخ من الجذاب يكون مرجع لاخوانهم في الجذاب مرجع في الدعوه في التوحيد وبالفتوه وبالصدق وبالانكحاء وبالعبادات وبغيرها ولا يكون حتى مرجعنا لها بل مرجع لكل جميع اخوانهم المسلمين يريد في المغرب في مصر في العراق في السعوديه في اليمن في اوروبا في افريقيا في غيرها يريد علماء ويكون بينه وبينهم تواصل وحتى لو إذا نكشف التواصل انما التواصل بالدعاء ندعو لهم ويكفر لنا ونحن الله نوفقهم ويبارك بجهودهم دعوة التوحيد من دعا اليها اعزه الله دعوه التوحيد ليست متوقعا على هذا السعودي او هذا اليمني او هذا الجزائري لا هذا رسينا الله عز وجدنا من وعز وجد من حذر التوفيق ودرس التوفين ودعا التوفين فهو ان شاء الله المام من أجل أرض كار وفريق من ذي من وإلى أي انكسر ولذلك انا اوصيكم بأن يكون حلاقات بعض في الزواج الدعوة في بدايتها تجد أن الشباب المحفظة لكن مع الجنم يأتي الشباب والحفظ بينهم وتذكر الآراء وتذكر الخناقات والخصولات إما في شهله وإما في شمهة حتى يؤدي بعد ذلك إلى تفضرهم وحيا ضع في دعوتهم وإلى إنشغالهم في محفظهم فهذا من أحضر الأخبار لأنه قد يكون الشخص وهو أفقك ولكنهم وحدوا على الثلاثية فلا تبك حضر عذرا في دعوتهم لمشكلة حفرات بينك وبينه إذ في شهوه سهوة وإذ ما فيه أو مشكلة بالعكس الله يوفقه لكن مشكلة البعض بالعسف إنه إذا حفر بإذنه بين آخر بدوبة أو خصوبة فماذا يسمح يتحلوني وجوده وإذنه يتعوته وإذنه يتعوته للترحيد قال على, على وهذا من الخطأ العميل وهذا من الخطأ العميل. كل شيء انظر إلى كبرة اليهود انظر إلى كبرة النفارة انظر إلى كبرة هذه الناس التي تعبد البودية الأسلام والحجارة بين مليارات أجابة ويجب أن يعبدون الصين بالمليارات من, من الملائكة الإسلام يعبدون أفرحة والبطول للحاس الملايين وأنت إذا في القرية أنت وموحد آخر، وحده مشكلة بيتنا مشكلة، ما أدري إيش. أخواني نقص بعضكم دعما أخر، وحده بعضكم من آخر، وأنه نقص بعضكم من آخر. في صالح من هذا؟ في صالح جماعات الشرف الصوفية، اللاشعورية، البتاع، الاشعار الضلال، الإخوان المسلمين وغيره. هذا كله في فسالفان. هذا مشكلة. أنا نخطت عن بعض أسامي الثرمين، ليس كلهم، لكن أنت البار. هنا وإذا حصل بينه وبينه الخلاف. أنها كنت دعوتي وإلى الخير وإلى الثلاث وإلى الثلاث تبين الخلاف هذا والخطأ الذي وقع به الكائب وإي وقل أن على خطأ لكذا وبين خطا لكني وجودك وكني دعوة وقدف على الله بمواطن كبيرة وهو نفس الغرب الثلاثية لأثناء الصفلات برضوية ويهجر ضد الجماحات الباطلة الجماحات الباطلة إذن نجب أن يتبه الثلاثين الثلاث بمحينة الخلاف بين الثلاثيين فتها الثلاث <تصفيق> منذ العمل الثلاث كان التعامل مع اوناس بخالفهم في مسائل ولكنهم كانوا يدعون التوحيد في مسائل اخرى في اوصي اخواني بتقوى الله بتقوى الله ان نجفق الله في بعضنا البعض وان الله في المسلمين وان الله في هذه الدعوة العظيمة دعوه التوحيد لا ينظر الناس عن هذه الأخلاقنا لا ينظر الناس عنها بسبب كراملنا مع بعض. لا ينظر الناس عنها بسبب سلوبنا الانسان يقرب من الله عز وجل النصر بين لله ويكون سببا في نفرص الناس عن التوحيد وعلى السنة بخال الانسان يجب عليه ان لا يكون فتنة للمسردين ولا يكون ثبثتنا للسلفيين، ولا يكون ثبثتنا وفرقة جهل التوحيد والسنة يخشى الله عز جل ويخاف والمرء إلى علم أنه لا يستطيع أن يكون فبب لجمع الثرفيين يعتزل ويحفظ الله على السنة وعلى ما قدم من خير، ولا يستطيع له بخافة تشوف فلا بمتعين يا أن ننتبه لهذا الليلة الاسلام من قبله الليلة التوحيد من قبله من قبل أخلاقه أو من قبل تعامله انظروا هؤلاء هم السلاميون انظروا هؤلاء هم المحشن. هذا ما يبدأ الصوفية والأواء والبدع والجمعات البدعية والحزبية يريدون أن يشوهوا صورتنا بأي شيء ولذلك يحرص الإنسان الا لا بهذه الدعوه المباركه العظيمة بسببه هو أو بسبب صفظاته أو تتخلقه ولا يكون هو سبب فتنة للناس يبعدهم عن التوحيد والسنة بسبب طريقة في التعامل مع الاخرين ولذلك كيف يصبح خلّم يرجع إلى حاجة مع السنة بالتعامل مع الاخر وكيف طريقة في التعامل مسكسر من لسانه ويده ولا مسلم ما يغلب ولا كذا والحديث كثيرة الحديث كثيرة حتى بالنواة المالية الإنسان حيانا يكون ثلثا من هذا التوحيد ويقول كعامل المال مخالف الكتاب والسنة في ذلك هالأهواء ويقول انظروا إليه ما في ذلك أن أن أن أن الإنسان لا يقطع المشهد فلا ينقطع هذا الخطأ ولكن أنا أتكلم مع أن مشهد الذي يقود إلى عار ويقول أنا أريد أن أندمج التوحيد والسنة أقول بنت رجل التوحيد للسنة ليس فقط أن تتقن أدلة التوحيد أيضا تتقن أدلة الموعظة الحسنة وكبير طريقتها لأنه عن فعلة تدعي الى سبيل ربك يعني التوحيد إلى السنة إلى الإسلام إلى الإيمان بالحكمة هو الحسنة بالجانب العلمي في قضية تحفظ بلدة التوحيد وشو بقى أهل الشرك و تترك الطالب او الظالم والوسيله والطريقه التي توسل له التوحيد وهي الدعوه التي لا بد ان تكون بالحكمه والمعظم الحسنة السلبي يضبط ادله التوحيد والسنه و يضبط طريقه عرضها بالحكمه والمعظم حسنه والخلق الحسنه دعوه التوحيد عظيمه يا اخوان دعوه التوحيد لا وقف في النفوس دعوه نور, نور. هذه الدعوة التي الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من اجلها واصد الرسل من اجلها ولا يدخل الجنه الا أهلها وجعل النار وخلوط فيها لمن خلقها دعوة عظيمة عندما يكون منها للتوحيد والله ما معلق بهذه النعمة والله هو الذي تفظل عليه بهذه التوحيد وغيرك قد اشرك محمد الله لا يكون هو سببا لنقف النار عن دعوة التوحيد نساني خاص إنسان يقول إذا لم يكن لن إذا إذا لم أكن أستطيع أن أن أمثل هذه الدعوة تنفييا حقيقيا على الأقل أستندها واتعبد الله أستعبده ولا أكون سبب لغضب الناس عنه. إن خير الدين. لذلك أنا أوصي إخواني في الجذار العزيزة على قلوبنا كمن يتأذى بلاد الإسلام المشردين وأوصي إخواني في الجذار الذين. ما عقبنا عنهم كل يكون على المنهج وعلى الزعوة وعلى التوحيد أوصيهم بالحلم والآنات والرفق والخلق الحسن وليس معنى ذلك أن هذا غير موجود فيه لا وإنما هذه وصية كانت فإن يوصي صحابته صحابكم لأنني نوصيكم أنتم كذلك أوصي نفسي أنا أنا نفسي المقصرة المذندة أوصيها بالحلم والآنات والرفق وأوصيها بالخلق الحسن وأقول له يا نفس لا أعرف الإسلام المكتبين وقت تكون السبب في المسلم هكذا يجب أن نكون لدينا المخراقية حقيقيه ويجب أن نعرف الأمور وندرفها في عموماتها ومتصالحها الرجل يدعو التوحيد. التوحيد, التوحيد ثم عليها في الذي على بعض الناس يعني أمره الثلاث على بعض طلقة العلم، تكون تقوى وتعادي وتم تستحوة وتستف دروسة التي تدرسها في التوحيد وفي السلسة وتقدم نافعاً هذا الأمر خطير أمر خطير ولذلك لا بد أن نعرف فكه الخلال بين الثلاثين وفكر الخلال بين الأسلاثين والغير الثلاثين والفكر يرك معنده كيف نتعامل مع كل هالموضوع وقت الشرخ الاولى ان على كيف كان اخلاق مع أطواني. وكيف كان, مع وكيف كان عن اقوام وكيف كان وان دجشمهم العلاء والضحق والسفر و... و... من اجل اخوانهم من اهل الناس, الناس الاخرين حتى انهم قتلوا كما قال تعالى يقتلون انبياءا بغير حق أنا لأنني الوحيد يصيب الضرور والعجد وكأنك وأنت وغيرك لا لا إذا, إذا الله دارك إلى التوخير احمد الله ويحمد الله أن الله دارك إلى التوخير وغيره هذا الباب ثم اسعى إلى دعوة هذا الذي ضل وإلى فتائته وإلى الخط عليه أن الله كان يقول لذيث وأثنى بالعلم كذا عن نفسك على آذانك لئلا يؤمن بهذا الحديث أصلاً وكان البله يصيبه الهم والحزن على خوده صلى الله عليه وآله وسلَّم. كان يصيبه الهم والحزن حتى أن الله ينزل على طراب أن ثلاثة من حمَّد ولكن الله يدمي الشأن. هذا خلق رسول محمد بن محمد صلى الله عليه وسلَّم. أحرص لا بد من يغتَرَق إذا إذا أردت على الشيء يغتَرَق وتحتَّ. وتفرض على أن من الناس عندما سلم يقول الحمد لله الذي أنقاده دي من الناس عندما أسلم يقول يحب الله عليه وسلم هو سيد الأولين والأخرين الرسول الكريم بعض الناس ما يهمه دايس الناس أنتم مشركون مبتدعا بلال فجار فستخف ثم ذهب ودرت في بيدي واغرق الباب ويقول أنا سلمي سني ما في من فينا. كان رسولنا يتعال هذا، كان الرسول يبين الحكم ويحرف على الذين حكم عليهم ويدعوهم ويقدر على جهلهم. نحن كما أننا لا نداهن الناس، لا نقول المشرك لا مشرك ولا نقول المبتدع عليه هذه بدعه، لا نبين هذه بدعه وأن هذا شر، ولكن طريقه البيان. الاسلوب في البيان طريقة الزيار ثم الصبر والتحمل وكشف الشبهات والصبر على ما يأتيه هذا, هذا هو المراد منكم درسالة دية ليست في الدعوة أخوان المثنين التي تجابل على الشر واهل الضلال واهل التشير وعلى الرابط وتقول كلكم بالحق وكلكم طح وكلكم كذا هؤلاء كذبين هؤلاء لا يدعو لله ولا يدعو للجنة هؤلاء يدعو للأفسير لأن الله قال أن الله لا يخدر عشرة كذب هو لا يدعو لله انت تدعو لله لا تبين الناس هذا الشيء ولكن في نفس الوقت كذي طريقة البيان هو حتى ما قال ذلك لا بالحكم الله وأنا الآن بارك الأ الله جميعا رضاك يا شيخ على ما الله أنا آتف لأنه بالبر والاقتصار كل شوية ضعيف وطلعا يبارك لكم ولعله بعدين يكون موعد مسبق ويكون نحسات هذا نحن نعمل للشيح حقا الشيخ وإن كانت الصحة فكل الحمد لله استفدنا ورحمة الله فيكم الجديد يا لحياتي الله يا لها هذه الله يحفظ لا لابعك يا أخوكم ياكم الله الله يحفظك يا شيخ أنفوكم وخادمكم الله إزاك كلاب عكس أنه لخدمينك لا لا لا نعم عن الثلاثين في كل أرض ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله حذركم الله. الله. الله من كل سوء وأنها بين قلوبكم أه. وجمعكم على الحق وزادكم علما وعملا وحكمة وضطيرة وكفاكم شر أنفسكم وشر أعدائكم أمين يا ربي أمين ورحمة الله وبركاته Barakallahu alaikum